صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يلقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نُشْنِحُ أَلَا إِنَّهُمُ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا طُلِلَ لَهُم آمِنٌ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَلَمَّا أَلْوَىٰ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ مَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ الَّا يُبْصِرُونَ صُنْبِكْ مُعْمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَفْكَ صَيْبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلْمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسدين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاطه ويقضعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض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 هو خَلَقَ خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قال إني أعلم مَا لَا لا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين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 طاء آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وآوف بعدي آوف بعديكم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 أَوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَطِيْمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ تَرْكَعُونَ مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ويأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ غَلَمْتُمْ أَلْفُوسَكُمْ بِإِتْخَاذِكُمُ الْعِدْلَ فَتُرِبُ إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُ أَلْفُوسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن من لك حتى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 وإذ قلوا ادخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا قولا غير الذي طيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اغرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا وادعلم كل أناس مشربهم كلوا مشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يبين لنا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ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 مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله نخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَتِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاتُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْضِنُونَ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 بلَّا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 ونفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نُّهِيمٌ وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا بَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَتِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَغْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 خُذ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا أَوْ نُسْمِعْ لَكُمْ وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قلوبهم قُلْ بِأْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولعية منو أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتددنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يوت أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بنزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وَلَمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى طَلَبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاط ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل واتكثير من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا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 وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا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 كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو نا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يطنون إن أرسلناك بالحق.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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَتْبِ جَعَلْهَا بَلَدًا آمِنًا وَرُزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَغْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَفْرُ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 تواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إمك أنت العزيز الحكيم وما يربعا من التي إبراهيم إلا من س فيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب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 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْوَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْوَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاتِ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم